ورد اللهم عن تابعيهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا ايها الاخوه المسلمون تعلمنا من قبل ان المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعه الله عز وجل هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المجاهد من جاهد نفسه وهواه في طاعة الله وهذا الجهاد في طاعة الله يستلزم إيماناً راسخاً تزول الجبال ولا يزول هذا الإيمان تميد الأرض وتضطرب بما عليها ومن عليها ويبقى هذا الإيمان ثابتاً لا يميد بصاحبه ولا يضطره هذا هو الإيمان الذي يستطيع به المؤمن أن يجاهد نفسه وهواه أما زعم الإيمان بالكلمات والشقشقة به باللسان فهذا يروح ويجيء بصاحبه فمرة إذ تشتعل جذوة الإيمان وتصعد قوته يمتنع صاحب هذا الإيمان في ساعة قوته واشتعال جذوته يمتنع عن المعاصي ويقاوم هواه ويدفع ويدافع نفسه الأمارة بالسوء ومرة يخبو نور هذا الإيمان وتضعف قوته فتراه صريع الشهوات تراه واقعا في الشبهات تراه من أصحاب الفتن والأهواء فنسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمنا وأن يكمل إيماننا وأن يحسن إسلامنا وأن يعلمنا ديننا كل إيمان يأتي مقرونا بدخول الجنة والزحزحة عن النار كل إيمان يأتي مقرونا بوعد الله بالنصر وتأييده لهؤلاء المؤمنين انما يعنى به الايمان الكامل الذي ينبني على اركان قويه ودعائم ثابته حين نستمع الى حديث النبي عليه الصلاه والسلام الذي يقول فيه من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان ياتي الناس اليه اي ايمان هذا الذي يزحزح صاحبه عن النار ويدخل به الجنه انه الايمان القوي من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتاته منيته اي ساعه وفاته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر الإيمان بالله واليوم الآخر إيمان يدفع إلى مراقبة الله عز وجل إيمان يدفع إلى خوف الله عز وجل إيمان يدفع إلى رجاء الله عز وجل وحده لا غيره إيمان يدفع إلى محبة الله عز وجل وتقديم محبته على ما سواه ومن سواه هذا هو الايمان الذي يزحزح به صاحبه عن النار ويدخل الجنة وينصر ويؤيد بتوفيق الله عز وجل ثم يضع النبي عليه الصلاة والسلام ركنا عمليا من أركان الإيمان في هذا الركن تتجلى القوة الحقيقية للمؤمن وليأتي إلى الناس ما يحب أن يأتي الناس إليه يعمل مع الناس اللي يحب الناس يعملوه معاه ونحن نحفظ الحديث الآخر الذي يدور في فلك هذه الفقرة إذ يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ولننظر في معالم هذا الإيمان القوي وكيف أنه يدفع إلى الطاعة في قولة واحد من عبادنا وعلمائنا الثقات رحمهم الله تعالى وهو يحيى ابن معاذ الرازي المتوفى سنة مئتين تمانية وخمسين هجرية يقول رحمه الله وكان حكيم زمانه الإيمان ثلاثة يعني أركان الإيمان التي يتجلى فيها أمر قوته في ثلاثة مواضع الإيمان ثلاثة الرجاء والخوف والمحبة الخوف من الله عز وجل ورجاؤه ومحبته أما الخوف يقول الخوف في جوفه ترك الذنوب وفي ذلك النجاة من النار والرجاء في جوفه الإقبال على الطاعات وفي ذلك دخول الجنة وأما المحبة لله عز وجل ففي جوفها احتمال المكروهات وفي ذلك الفوز بمرضات الله عز وجل أما الخوف فمن خاف ربه فإنه لا يقع في المعصية من خاف ربه فإنه يقول عند تلون المعصية وتزخرفها له معاذ الله كما قال سيدنا يوسف على نبينا عليه الصلاة والسلام حين راودته امرأة العزيز وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون وكما يقول الرجل الذي يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله في السبعة الذين أخبرنا عنهم النبي صلى الله عليه وسلم رجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله اذا الايمان يتجلى عند الخوف فحين تخاف ربك فانت تترك الذنب وتمتنع عنه وتفر من الذنب تهرب من المعصيه إذا اقبلت عليك متلونه متزخرفه وتقول كما قال الخير من ابني ادم حين أراد أخوه أن يقتله إني أخاف الله إني أخاف الله حين تخاف الله عز وجل هذا دليل على قوة الإيمان حين تخاف الله عز وجل تترك الذنوب وتهرب من المعاصي حين تفعل ذلك تنجو من النار لأن السبب الموصل إلى النار ترك الذنوب الإيمان ثلاثة الخوف والرجاء أما الرجاء فهو الطمع فيما عند الله عز وجل من واسع رحمته وعظيم كرمه وجليل نعمه وعفوه سبحانه وتعالى اللهم من علينا بكرمك وعفوك يا رب العالمين وأغدق علينا من عطاياك وافتح لنا أبواب رحمتك الرجاء في جوفه الإقبال على الطاعة لأن الذي يرجو أن ينجح في الامتحان لا بد ان يقبل على المذاكره الرجاء مصحوب بعمل وعمل مثمر مبدع وعمل متقن يرضى الله عز وجل عنه وقل اعماله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون لو احسنوا الظن في الله لاحسنوا العمل اما من لا يعمل ويرجو ان يدخل الجنه اما من لا يذاكر ويرجو ان ينجح فهذا نوع من احلام اليقظه هذه اماني كالسراب اذا جاءه الظمآن يحسبه ماء لم يجده شيئا ووجد نتيجة امانيه التي غرته وسولت له نفسه بها اذا الاماني تكون مع الكسالى تكون مع الكساله، تكون مع العطالين البطالين لا يعملون شيئا ويرجون التوفيق بل اعجب معي أشد العجب من عاص يشتد في المعصية ويشمر عن ثيابه ولا يترك معصية إلا ويرتكبها بل يداوم على معصية ولا ينزجر عنها ولا يخاف ربه ثم يقول أرجو أن يتوب الله عليك وهو لم يقدم التوبة وهو لم يقل رب اغفر لي وهو لم يقل رب خلصني من هذه المعصية وهو لم يقل رب انكذني مما انا فيه لا يقبل على المعصية بجد ويدبر لها ويخطط ويسعى فيها ثم يقول ربنا غفور رحيم غفور رحيم لمن واني لغفار لمن اصر على المعصية واضحب عليها بحث عنها سقط فيها ولم يبحث عن مخرج لا وإني لغفار لمن تاب رجع إلى الله أول التوبة رجوع وندم وإصرار على الطاعه بعد ذلك وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى والله لو فهم الناس هذه الايه لاوشكوا ان ييئسوا لكن الله عز وجل يفتح باب الرحمه وإني لغفار لمن تاب وآمن إذن التوبة تصحح الإيمان عارف أشعة الليزر؟ بتاعلي بيسموه عمليات الليزر ديا بتعمل عملية تصحيح إبصار هكذا يقولون بتعمل عملية تصحيح إبصار هو الذي يفعل المعصية يضعف إيمانه كالذي يضعف بصره بصره كإذ يكون قويا تبصر به الطريق تعاين به واقع دنياك هذا هو البصر الذي يكون في وجهك وأما بصيرتك التي في قلبك فهي نور الإيمان تبصر به الحقائق تفرق بهذا النور الإيماني بين الحق والباطل تميز به بين الطيب والخبيث تستطيع أن تتعرف على معالم الخير والشر فكما أن من ضعف بصره الذي في وجهه حينئذ لا يستطيع أن يسير في الطريق إلا إذا قام بعملية تصحيح الابصار بواسطة النظارة الطبية أو بواسطة أشعة الليزك أو العمليات الجراحية كذلك هذا الذي ضعف نور إيمانه في قلبه بفعل المعاصي فالمعاصي تخنق الإيمان خنقا وتضيق عليه تضييقا وتلوثه تلويثا وتذهب بنوره ويحل محل هذا النور شيء من الظلمة إن العبد إذا اذنب نكت في قلبه محل النور الذي يبصر به الحقائق نكت سوداء فإن تاب ونزع سقل فنحتاج لعمليات عمليات جراحية إيمانية بالتوبة إلى الله عز وجل إذن لما يقول وإني لغفار لمن تاب وآمن أي أن التوبة تصحح الإيمان الذي كان ضعيفا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إذن إيمانه ساعة الزنا ضعيف لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن إذن إيمانه حين, سا... حين السرق ضعيف لا يشرب الخمر حين يشربها واي أشياء بها تضرب وهو مؤمن إذن إيمانه سعد شرب الأشياء التي لا يرضى الله عنها ضعيف لا ينتهب نهبة ذات شرف يعني السرقات بقى البنوك والأراضي وأموال الدولة نهبة ذات شرف يعني السرقات الكبيرة ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أبصارهم وهو مؤمن إيمانه في اللحظة ذي ضعيف ولا يقتل مؤمنا وهو مؤمن يبا إيمان ساعة القتل وسفك الدماء ضعيف يبا كل من زنى أو سرق أو شرب الخمر أو قتل أو سفك أو فعل معصية يحتاج إلى تقوية إيمانه كما يبحث عن تقوية بصره لو أن واحدا منا أصابه قذى في عينه فهل يمشي بهذا القذى ابدا لا يستطيع بل سرعان ما يرفع إصبعه أو يتناول منديلا خوفا من التلوث أو يكشف عن ذراعه ويدعك بطرف ذراعه الذي لم يلوث بالأتربة والميكروبات، فيدعك في عينه حتى تهدأ ويخرج ما بها من القذى فإن لم يخرج القذى من عينيه فإنه يبحث عن بعض أنواع القطرات حتى تخرج أو يذهب إلى الطبيب فما بالنا لا نذهب إلى الله عز وجل ونقول إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وعجلت اليك ربي لترضى ففروا الى الله ربي اني عدت اليك فاقبلني ربي اني تبت اليك فتب علي هكذا يحتاج المؤمن الرجاء يحتاج الى عمل أما عمل أما اما رجاء من غير عمل فلا يسمى رجاء ان رحمه الله قريب من المحسنين ان رحمه الله اي الجنه قريب من المحسنين اذن يقول الايمان الخوف الايمان الرجاء وفي جوف الرجاء الاقبال على الطاعه فمن كان راجيا للجنه فانه لا ينام عجبت للجنه ينام طالبها ازاي بتلا نعاوز الجنه وانت بتنام الذي يريد الجنه لا يستطيع ان ينام الا قليلا كما قال رب العزه في وصف عباده المحسنين كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون إذن الرجاء في جوفيه الاقبال على الطاعة ويقول أبو عثمان الحياري واحد من الربانيين يقول من علامة السعادة أن تطيع وتخشى أن لا تقبل من علامة السعادة أن تطيع الله وتخشى ألا تقبل وحطت إيدك على قلبك عملت اللي عليك في الطاعات على قدر ما تستطيع فاتقوا الله ما استطعتم وبعد أن تنتهي من الطاعة وأثناء قيامك بالطاعة إيدك على قلبك تقول ربي هل تقبل هذه الطاعة مني أن تردها ربي هذه الطاعة لا تليق بجلالك وقدرك فهل تقبلها مني على تقسيري من علامة سعدة أن تطيع الله وتخاف أن لا تقبل كما ورد في الآية في سوره المؤمنون ونحفظها جميعا ومن علامة الشقاوة أن تعصي وترجو أن تقبل يعني يستمر في المعصية ولم يقدم التوبة ويرجو في النهاية أن يغفر الله عز وجل له. كيف ذلك هذا دليل على فساد الذوق على فساد التصور. أن يعصي ويرجو أن يقبل. لو كان يرجو أن يقبل، لاتاع الله. فكيف بمن أطاع الله وهو يخاف الا يقبل؟ هذا ميزان إيماني دقيق. اذا الإيمان في ثلاثة: في الخوف، وفي جوفه ترك الذنوب والمعاصي، وفي ترك الذنوب والمعاصي النجاة من النار. الإيمان الرجاء. وفي الرجاء في جوف الرجاء الإقبال على الطاعة لو أحسن الظن لا أحسن العمل من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا مش أي عمل عمل متقن فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا وفي ذلك أي في الرجاء المقرون بالعمل الصالح المتقن وفي ذلك وجوب الجنة أو دخول الجنة وأما الركن الثالث كما يقول يحيى بن معاذ الرازي المحبة الإيمان الخوف والرجاء والمحبة وفي المحبة في جوفها احتمال المكروهات عارف زي ما يقول لك حبيبك يبلع لك الظلط أو يقول لك ضرب الحبيب زي أكل الزبيب ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم حين تحب الله عز وجل لو ابتلاك سترى في البلاء منحه لو ابتلات سترى في البلاء نعمة هو ده بقى المحب المحب ده معاذ بن جبل يؤثر عنه حين جاءته الوفاة رحمه الله تعالى ورضي عنه كان عنده 34 سنة ستة و سنة واشتد عليه الموت وكان قد أصيب بمرض الطاعون في الشام طاعون عمواس سنة 18 هجرية مات فيه ألوف مؤلفة من الصحابة والتابعين وغيرهم فعد عمر بن الخطاب وكان قد خرج له في رقبته ورم سرطاني ضخم كركبة البعير وما زال يزداد التورم حتى إذا حنت ساعة الوفاة واحتضر قال أشدد علي يخاطب ربه يناجيه أشدد علي أخنق خنقت يعني زدني في البلاء زدني في الشده فوعزتك اني لاحبك يعني لا يرى في البلاء المكروهات لا يرى المراره بل يرى ان هذا فيه تصفيه وخد بالك الله عز وجل يبتلي الانسان على قدر دينه عشان ما فيش حد يقول ليه كده يا رب ده حاجه لا تطاق اللي يقول على مرض نزل بغيره او نزل بيه دي حاجة لا تطاق ده ظالم يظلم رب العزة رب العزة عج لا يكلف الله نفسا الا وسعها المرض انت تكلف بالصبر عليه والرضا عنده طبعا الصبر درجة والرضا درجة الصبر انك تحبس نفسك عن التسخط او الجزع وما تقولش اي حاجة تغضب الله عز وجل بلسانك وحتقول اه وحتشتيك من المرض عشان تبحث عن العلاج كل ده يعتبر صبر بس الشكوى هنا شكوى البحث عن العلاج ليست شكوى التسخط توصف للطبيب والله الوجع في الحته الفلانيه لكن هو برضه ايه من جوافي مراره حاسس بمراره البلاء انما الرضا ما هوش حاسس بمراره البلاء يفرح احدهم ان كان السابقون من قبلنا لا يفرح احدهم بالبلاء ينزل به كما يفرح احدنا بالنعمه تاتيه شوف لما انت يجيلك الف جنيه مثلا وتبقى فرحان بهم وقيل لك على حاجة شديدة فرحتك الدنيا مش سيعاد اهو الواحد من الصالحين لما يروح منه ألف جنيه الفرحة مش سيعاد أصل عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالصبر درجة اللي يدرب نفسه على الصبر يحبس نفسه على تجرع مرارة البلاء مع هذا الاستمرار في الصبر يرفعه الله عز وجل إلى درجة الرضا ودرجة الرضا إن يستوي عنده الأمران حينئذ فتراه يأتيه الرمح ينفذ من ظهره ينفذ يضرب به في ظهره فينفذ من صدره ويقول مبتسما فزت ورب الكعبة فزت ورب الكعبة وهو مبتسم كيف ذلك؟ ده الواحد فينا بتشك شك الدبوس؟ ولا يكون بيخرب طمطميه كده ولا خياره اصبعه يتجرح تالت عماره بتسمعه من الصرخه لكن لو نظر الى ما في هذا الجرح أو الجرح من ثواب وتكفير للسيئات هيقول زي ما بيقول العوام خد الشر وراح خد الشر وراح كلمه بتهون عليهم الشر اللي هو الذنوب امراه من الصالحين تسير في الطريق عثرت قدمها بحجر فدميت أسبوعها فابتسمت صالحة من الصالحات امرأة من الصالحات تسير في الطريق إلى الحج ومعها رفقتها فعثرت قدمها بحجر فدميت أسبوعها فابتسمت طب المعتاد أن المرأة إذا شاهدت الدم يسيل من أسبوعها ولو كان مقدار قطرة فإنها تصيح بشأن ردقتها وعاطفتها وعدم صبرها على الأذى مثلاً هكذا طبع النساء ليس ذلك عيبا فيهن بل هي طبيعة صار عم تستجيب مع الأحداث فقالت النسوه يسيل أصبعك دما ثم تبتسمين فقالت لهن الصالحة دعكن من كلامكن هذا بلاش الكلام بتاعكم ده كلام دنيا حلاوة ثوابه أنساني مرارة وجعه حلاوة الثواب اللي جاي لما الدم دا سال والقدم دي عثرت في الطريق وتصابت ده في ثواب جاي ما يصيب المؤمن من شوكه ولا ولا ولا حفظين الحديث الا كفر الله بها من خطايا حلاوه ثواب انسان مراره وجعه ده من ده اللي يقدر يقول الكلمه دي ساعة ما ينزل به البلاء والمكروهات المحب المحب والله عز وجل كما قلت لكم ياتي بالبلاء على قدر الايمان في الحديث الذي صح عن النبي عليه الصلاه والسلام ينزل البلاء على قدر الصبر وفي حديث اخر يبتل الرجل على قدر دينه فلو دينك 100% في 100% هو مين ده اللي دينه 100%؟ الانبياء عشان كده الانبياء أشد الناس بلاء ثم الامثل فالامثل بلاءك 90%؟ ايمانك 90% أو دينك؟ صبرك 90%؟ في 90% صبرك أو دينك ثمانين في المية؟ بلأك ثمانين في المية وهكذا عطل الله عز وجل وتأتي المعونة على قدر المعونة المعونة يعني الرزق على قدر المعونة يعني على قدر الاحتياج فكل واحد يعطيه الله عز وجل على قدر ما يحتاجه فالذين لا يجدون إلا حد الكفاف الله يعلم أن ذلك يصلحهم ألا يعلم من خلق اللطيف الخبير؟ المفترض منه يقول رضيت بما قضى الله لي ويسعى ويبحث عن الرزق ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده لطيف خبير إذن يقول الإيمان المحبة محبة الله عز وجل لكماله وجلاله وجماله وعظيم إحسانه سبحانه وتعالى فما من خير؟ الا وهو مصدره سبحانه وتعالى وما من نعمه الا وتاتينا من وما بكم من نعمه فمن الله ده احنا الواحد فينا بيعمل له واحد من البشر جميل من الجمال يعين له ابنه في شركه ولا في وظيفه ولا يمشي معاه في ساعه ضيق او شده بعد كده بيقول له اما شالتاكش الارض اشيلك فوق راسي ده احنا نفرش لك الارض رمله جميله مش هنسهولك العمر ده جميل واحد دعيلك ابنك ولا عمل لك عملية مجانية ولا ماشى معك فروشيتة ولا جاب لك كسوة ولا عمل لك أي حاجة ولا خرجك من مأزك أو ما شابه ذلك تقول له جميلك مش هنسهولك العمر ده جميل واحد وتقول له جميلك مطوّق رأتي يعني بقيت حد لك طب لو جيه شتمك بعد كده أو عمل معك حاجة تقول له من حقك تقول خيرك سابق ده جميل واحد ما بالك بمن الخير كله والنعم كلها لا تاتيك الا منه حين يبتليك كيف تفعل تزداد حبا تقول وعزتك اني لا احبك المحبه في جوفها احتمال المكروهات احتمال المكروهات سواء الطاعه لما تكون في ساعه الشده او سواء المصيبه او البلايا لما تنزل احتملها وفي جوف احتمال حين تحتمل المكروهات في جوف احتمال المكروهات تجد رضا الله تبارك وتعالى إذن مجاهدة النفس في الطاعة تحتاج إلى هذه الأركان التي علمنا إياها هذا الرباني الزاهد يحيى بن معاذ الرازي متوفى 258 إجرية اذ يقول الإيمان في ثلاثة الخوف والرجاء والمحبة في جوف الخوف ترك الذنوب وفي ترك الذنوب النجاة من النار وفي جوف المحبة الاقبال على الطاعة وفي الاقبال على الطاعة وجوب الجنة وفي جوف في جوف الرجاء الاقبال على الطاعة وفي الاقبال على الطاعة وجوب الجنة وفي جوف المحبة احتمال المكروهات والصبر على البلاء والشدائد وفي ذلك رضوان الله تبارك وتعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المؤمنين حقا وأن يزيدنا إيمانا ويقينا أقول قولي هذا وأستبشر الله لي ولكم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 ينبغي ان يستمسك به الانسان وعنوان الايمان الحرص على التوحيد اذا كنا نقول راس الشكر الحمد لله يعني قولك الحمد لله عند في السراء وفي الضراء في السراء الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات في الضراء الحمد لله على كل حال كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عنوان الشكر فراس الايمان التوحيد الذي جاء به النبيون والمرسلون فكلما يقل الإيمان درجة إذن هذا خلل في جناب التوحيد فاحرص على أن يكون, يكون توحيدك لله عز وجل توحيداً تاماً كاملاً لا نقص فيه ولا ضعف ولا ثغرات يعني حين نقول لا إله إلا الله من علامات التوحيد هنا فيما يتناسب مع عصرنا ألا نرضى بحكم غير حكم كما قال سيدنا يوسف عليه السلام وهو يجادل أو يحاور رفيق السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم و ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون شوف يقول ان الحكم الا لله وبعد كده يقول لك امر الا تعبدوا الا اياه يبقى قضيه تحكيم دين الله عز وجل كاساس دي من أهم معالم التوحيد القوي فاللي حيتنازل عنها معنى كده إيه هناك خلل في جناب توحيده هناك ضعف في إيمانه إن الحكم إلا لله أمر الا تعبدوا إلا قال يحيى بن معاذ الرازل لكل شيء أصل لكل شيء أصل وأصول هذا الدين ثلاثة فمن ترك واحدة منها سقط في ضدها طب ايه هي الوصول التلاتة التوحيد والسنة والطاعة فمن ترك التوحيد سقط في الشرك ومن ترك السنة سقط في البدعة ومن ترك الطاعة سقط في المعصية والتوحيد ده لابد أن يكون كاملا ولذلك أعجب عجبا شديدا من قوم من قوم فتح الله لهم أبواب التمكين وأوقفهم عليها وإذ بهم يتخاذلون كيف يتخاذلون يقولون لن نرشح رئيسا اسلاميا يا ويحكم يا ويلكم كيف تنطقونها استطاعت لساناتكم ان تنطق بهذه الكلمه اللعينه نريد رؤس رئيسا توافقيا توافقيا يعني ايه يبقى مسلم نصراني يهودي اخواني سلفي صوفي سني شيعي ملحد علماني ليبرالي صوتي يا تش غرمانه أجل رئيس التوافقي الله أصل المرحلة تقتضي ذلك أي مرحلة يا قوم وانت مفكر لما يجيلك رئيس لا ينتمي للمشروع يقولك حنعوزه يقبل الفكرة الإسلامية يقبل <تصفيق> يقبل الفكرة الإسلامية هو ممكن يقبل أكل تفاته عزومه على كاس شمبانيا يقبل انه يمشي يروح مؤتمر يتمنجه فيه لكن الشريعه الاسلاميه يقبلها واحد ما ترباش عليها ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين وما قراناه في تاريخنا المجيد ده كل بليه جت لنا يما الاسلاميين في كل زمن يعني اللي بيرفعون رايه الاسلام والعمل بالشريعه وثقوا في اللي بيقولوا يقبلون الفكر الاسلاميه محمد علي باشا مش الازاهره سلموا مصر على طبق من ذهب ظن منهم ان ده حيحكم بالعدل عمل فيهم ايه نفاهم كلهم وشردهم وهو اللي دخلنا العلمانية في مصر دعك من حكاية انه ود فرنسا وود انجلترا وعمل اسطول بحر وعمل الكلام ده ده جانب مادي نعزين الجانب الديني جنب الماد نحن امه لا تصلحها الدنيا وحدها بل اساس اصلاحنا الدين اليكم حديث سيد النبيين والمرسلين صلى الله عليه وسلم كان في سفر النادى في اصحابه الصلاة جامعة وفي عادة الصفر لما ينزلوا في محطة ايه اللي بيحصل بينامهم يستديحهم لا ده النبي عليه الصلاة والسلامة لهم في بيان عاجل الحديث عند الامام مسلم يروع عبد الله عمر بن عمرو بن العاص يقول كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا من يصلح خبائه ومنا من ينتضل يعني بيصلح السهام بتاعته ومنا وكل واحد شغال في حاج فنودي الصلاة جامعة ده النداء العام يعني معناها في اجتماع عاجل فاجتمعنا فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما من نبي بعثه الله قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه أمة الاسلام الإسلام ان تقوم الساعة جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. طيب العافية التي كانت أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان الأساس فيها إيه الدين وكانت الدنيا كلها باسرها مع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ده يكفينا لمحة واحدة بس إن العشر المبشرين بالجنة كلهم كانوا أصحاب مال مليار ديرات او مليونيرات ايه رايك كتير ما ميعرفش العشره المبشرين بالجنه حط صباعك على حياه اي واحد منهم تلاقي صاحب تجاره عريضه ومال وفير وثراء واسع وكانوا اعلام الامه العشره المبشرين ده انت بس كده لو قرات في سيره النبي عليه الصلاه و كتاب التراتيب الاداريه ده مجلد ضخم كده بتاع الف صفحه التراتيب الإدارية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام جاء في معالم الحياة المدنية والحضارة الدنيوية في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في جميع الصناعات التي كانت موجودة أيام النبي عليه الصلاة والسلام وتربيه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه على الصناعات بس الأساس هو إيه؟ الدين وبعد كده تيجي الدنيا فتيجي تقول لي رئيس توافقي طب إنت لو اختارته هتختاره يقبل الفكرة الإسلامية بأمرت ايه يقبلها بأمرت ايه اطلعت الغيبة ام اتخذت عند الرحمن عهدا ان هذا حين يتولى لن يقلب عليك الدولة طب ما هو محمد علي باشا لما الازهريين جابوه العلماء شردهم وقروا التاريخ نافى واحد فضمياته واحد مش عارف فين لانه عارف طالما هم معاه في القاهرة حيعملوا ايه هي تكبيره واحده من مدينه الازهر يقلبوا الدنيا على محمد علي باشا طب وأعادهم لي رزوني يلا كل واحد في ناحية متشكرين جبت رئيس توافق يا حبايب ربنا طيب عبد الناصر رحم الله موت المسلمين عبد الناصر مش حط يده في يد الإخوان وأرى معهم الفاتحة عملي في الإخوان سحلهم وما السجن الحربي عن القارئين في التاريخ ببعيد وما صلاح نصر وشمسي مش عارف بدران وعبد الحكيم عامر واللي مكتوب موثق بادله ده كانوا بي بيمنعوا اي واحد يرفع رايه الشريعه من انه يسعين هو واولاده ولا يفجر حتى في ادره فول والكلام ده مثبت في رساله الدكتوراه عندنا في جامعه الازهر في كليه الدعوه في كليه سوء الدين قسم الدعوه اسمها اثر الظروف النفسيه والبيئيه في حياه الدعوه والدعيه وجايب الصور في الوثائق ومثبت أيضا في كتاب أعتقد اسمه الطريق إلى جماعة المسلمين وجايب في آخرها المؤامرة اللي كان عامل هذا الرئيس التوافقي احنا عايزين واحد يقبل مش يقبل يدين ويعتقد ويرفع راية الشريعة اللي هي جاية عدل ورحمة للمؤمن والكافر للمؤيد والمعارض للموافق والمخالف للمسالم والمحارب حتى المحارب عندنا شريعتنا رحمة بيه أما بنقصر أسير بنحط راسه في كيس زبالة زي ماما أمريكا اللي اعترضوا عليها في مجلس الشعب وحذفوها من المضبطة لما الرجل قال ده أنا كنت في أمريكا الدوله الكافرة وعملوني انسانيا لما أنا مش عارف إيه قالوا لا بلاش كلمة الكافرة خلاص يا سيدي أمريكا دولة العلم والإيمان والتوحيد يا بابا إلى هذا الحد مبطاح؟ أمريكا دولة كافرة الله كيف لا تكون كافرة وآثروا فأسها في فلسطين هو من اللي بيحمي الكهان الصهيوني هي الكهان الصهيوني انت انفكر اسمها دولة اسرائيل لدي اسمها الولاية ال56 في أمريكا هو من اللي دمر أفغانستان وشرد أهلاء ومزقهم كل ممزق هو من اللي دمر العراق هو من اللي رسم الخطط عشان يفتت مصر والعالم الإسلامي هو من اللي بيعترض على أي قرار يكون في صف العالم الإسلامي هو مين اللي بي... بيعمل للتنصير مليارات في العالم الإسلامي؟ دولة التوحيد أمريكا؟ انبطاح فاحنا بنقول رئيس مؤمن رئيس وللشريعة الحلال والحرام دين الله واحنا حتى مع مع المحارب قلت لك مش هنحط رأسه في كيس زبالة زي ما عملوا ولا نعبيهم في عربيات لوري وندلقهم في أي حتة ولا نهتك أعراضهم في المساجد زي ما عملوا في اسمها إيه؟ في البوسنة والهرسك لما راحوا يحموهم أتريهم راحوا يدمروهم والتاريخ شاهد صوت وصورة بس في العراق الفلوجة انتهكوا أعراض المسلمات العراقيات داخل المسجد صوت وصورة في سجنة بغريب ومش عارف فيه انتهكوا أعراض العراقيات المسلمات الطاهرات السنيات من أهل السنة وما ذلك عنا ببعيد احنا بنعمل كده مع الأسارة لا ده احنا أحسنوا إلى أساركم يطعمون الطعام على حبيه مسكينا ويتيما وأسيرا من كان عنده أسير فليحسن إليه سبحان الله دولتنا لما تقوم على العقيد لما يجيلك واحد بقى كان شيوعي سابق وقلت عليه رئيس توافقي بيدين بالمبادئ الشيوعية والاستراكية مش العرق ده الساس مش بيقوله العرق ده الساس ولا لا مش بيقولوا كل إناء بما فيه ينضح مش بيقوله ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه فالأبو على المانية والشيوعية ولا أمه على الم مش أبوهم والحقيقيين يعني التعلم التعلم أقصد اللي طارقته أو دينه العلمانية والشيوعية والليبرالية وأنه يعني لك الشريعة الإسلامية شيء مكمل أنا أقبل الفكرة الفكرة الإسلامية اسمها الفكرة الإسلامية فكرة عن واحد كان يعت كذا مثلاً في ساعة عصاري بيشرب كوباية شاي على البحر فكتلوا الفكرة الإسلامية اسمه الدين الإسلامي دين ربنا ما ده في خلل حتى في الألفاظ والمصطلحات اللي هتمسح الدين ده من عند الناس حرب المصطلح يقول لك الفكرة اللي لا يسموه الدين الإسلامي العقيدة الإسلامية الشريعة الإسلامية دين محمد عليه الصلاة والسلام فممكن بعد كده تجيب لي واحد كان من البداية متربي الإبرالي أو علماني أو الحادي أو شوف أي طريقة وتقول بقى حنا توافق عليه فينقح عليه العرء القديم التربية الأديمة وكل ونائم بما فيه ينضح فإيه اللي يحصل خلاص وبعدين ما هو بقى الرئيس هتقول لي هحجم مش عارف سلطاته وهغير ايه كم سنة هتحجم سلطاته التاريخ معروف سنة عشر عشرين بعد كده ايه اللي بيحصل كله بينام ولما يناموا ايه اللي يحصل من الحاكم يتفرعن ولما يتفرعن شوف بقى كمان مئة سنة حد يهد النظام ده ثاني بقى مش ده اللي بيحصل فهتجيب له رئيس توفقي لا لا يقر بالتوحيد والشريعه دينا ويعتقد ويرفع رايته من غير مواربه هتقول بس للعالم الغربي هيدمرنا وهي يعني ما هوش مدمرنا اصلا يا عم الحاج والعالم الغربي مدمرنا ولا مش مدمرنا الله طب لما كان عبد الناصر والسادات الله يرحم الكل وحسن مبارك ربنا يتوب عليه وعلى الظلمة لما كل دول كانوا موجودين مع ماما امريكا وماما روسيا مع الاحمر والابيض بيض ابيض وبيط احمر وراحوا كل قبله ما عدا القبله اللي احنا عارفينها طبعا كله له مش الع... يعني كله كل وله عيوبه قد تطغى المزايا قد تطغى العيوب ده مش مجالي بس انا بقول الاتجاه العام في السياسه كان ناحيه كده رغم ان ربنا بيقول فولوا وجوهكم شطره المسجد الحرام يعني الى الله عز وجل فالمهم امريكا كانت عامله فينا نهايه ايام مكاتبنا معاهم كنا متنايلين بستين 60 نيله يعني هي كده زي ما بيقولوا كده هيسخطوك يا قير هيعملوا فينا ايه يعني احنا واحنا معاهم زلنا زلة الكلاب ومسيطرين علينا بكل طريق طب خلينا مع الله يبقى اموت عزيز الشرف ولا اضحي حياتي جبان طب اللي اضحوا حياتهم جبن وطاط الراس دون معاهم اللي دقناه طب ما نرفع راسنا ونخلينا مع الله على الاقل لو لو لو رزقنا الشهاده او قتلنا هنبقى رجاله في الوقت ده فسيبك من كلام واعتقد ان الامام حسن البنا رحمه الله عليه ليه في بعض وصاياه المنتشره على الانترنت اللي بيقولك اصل لو جبنا رئيس إسلامي امريكا هتضربنا والغرب هيعمل فينا فهي مكتوبه بالنص وكانه ربنا فتح لهذا الرجل علم الغيب يعني كأن فهل اللي بيقولوا إن احنا لو ما أول ما نتمكن ونحكم بالإسلام ونجيب رئيس الإسلام وحكومه اسلاميه الغرب حيزلنا بقول لهم ومتى كان الغرب يرضى عنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا له تكفرون ودى كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم لا تتخذوا بطانة من دونكم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ما بيأسروش والله في أي حاجة تطين عشيتنا ده يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بقى وانا بقول لك رأس الإيمان التوحيد وسحكم شرع الله لا يعلونكم خبالا ودوا ما عن يرضيهم ويبسطهم كل حاجة تعنتكم أي تشق عليكم وتزود مأسيكم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون لكن أنا شايف الريح ريحة نحية الجنون بلكم لو اختاروا الرئيس علي توافقي هذه لحظة الانتحار انا اعاهد ربي امامكم انني لن اوافق على ترشيح رئيس انتخبه او اضم صوتي الى اصوات اخواني الا اذا كان يقول الشريعه الاسلاميه رايتي والعقيده الاسلاميه اساسي والحلال والحرام مشروعي في كل الحياه والحضاره الاسلاميه التي على راسها محمد عبد الله ورسوله هي اسوتي وقدوتي اما غير ذلك فانا أبرأ الى الله منه وساعه اوافق على ذلك فباطن الارض خير لي من ظاهرها واعتقد وأختم بعد ما دوجت حضرتكم ان وجد غنيم الله يفك اسره داعيه يؤخذ منه ويرد علي لكن ليه اثر واضح في قطاع واسع من المسلمين احنا مش بنقول بعصمه العلماء وبنحط المزايا والعيوب جنب بعض وناخد جانب الخير ونعالج جانب الشر ونتناصح ونتواصى بالحق والصبر مش يشهر بعضنا على بعض سيف النقد الهدام لما راح تونس شفت على اليوتيوب اللي بيدخل الالوف المؤلفة اللي استقبلته شفت الرئيس التونسي نسب إليه قال الجرثومة دي ما تخشش تونس الجراثيم الإسلامية دي ما تخشش تونس ده علشان ايه لو واحد شيوعي او علماني والليبرالي أو مش حيلاقي الولوف الوف دي عد غنمتك يا جحا احنا كفره الناس في المشروع الاسلامي تلاقي العالم قاعد حوالين منه الوف انما في المشروع العلماني والليبرالي والشيوعي والالحادي ومش عارف ايه كثره المايكات والكاميرات تبص تلاقي 7000 كاميرا ومايك وما بيلفوش في القاعه ليه هتلاقي كراسي فاضيه انما لما تلاقي مشروع اسلامي داعيه بيتكلم في كلمه اسلاميه مثلا في مؤتمر هتلاقي كم مايك وكم كاميرا هم ثلاث مايكات علشان الثلاث سماعات استيريو وكاميرا واحدة واحتمال يكون فيه تانية بتعززها ولما يلفوا في في المؤتمر عينك تجيب اخرهم فده افزعهم منك رغم انهم ايه المين اللي جاب الرئيس التونسي وهو شيوعي الاصل على فكرة فعرقه حينقح عليه لان الشيوعية عدوها الدين عدو الشيوعية الاوحد الدين الدين افيون الشعوب عندهم هو سبب الدمار كما يقولون فقال الجراثيم دي ما تدخلش مين اللي جابه الطيار الإسلامي اللي اكتسح هناك يا الله اشرابه بقى وورونا. طب ما تيجي يا وبعدين يقول لك أصلحنا لو جبنا رئيس إسلامي هنا وهناك البلد مان مشاكل والرئيس الإسلامي لو ما عرفش يحلها هتبقى بالوسودة على الطيار الإسلامي الله الله الله الله, الله, الله. انت بتقول انك ضعيف تعمل حق انت بتقول ان الليبرالي والعلماني هه؟ هو اللي يقدر يشيل وينجح انت بتقول اللي هم بيقولوه ان نجيب واحد علماني او ليبرالي يشيل الشيله ولو صيط اهي لطيه ولو نجح نركب احنا على اكتافه بعد ما يمهد لنا ويقولوا عليكم المتسلقين على اكتاف الثوره لا يا حبيبي طلع واحد من عندك ويعرض على الناس والناس عارفين الحقيقه كلهم في حد في مصر مش عارف حقيقه مصر دلوقتي الخراب السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي والديني كلنا عارفين فلما يجي رئيس مسلم هيعلن البيان العام مع فريق العمل بتاعه رئيس يدين بالاسلام عقيده وشريعه يوم يقول يا جماعه انتم عارفين البلد يقولوا صح ما جبتش حاجه غريبه ولا عجيبه ده احنا ايدنا فيها إحنا اللي إيدنا في النار فيقوم لهم مشروعي واحد 2 3 وساستعين بالله فان وفقته فالحمد لله والا موفق فيكفيني شرف المحاوله يقولوا له خلاص رؤيتك واضحه واحنا معاك رئيس توافقي عشان البلد ما ينفعش يجي لا رئيس يعلن الشريعة الإسلامية لأن البلد ما تنفعش ولو ما عرفش يصلح يبقى المشروع الاسلامي يسأت دروية مظلمة والله ما أظن إلا أن إبليس قد سول بها لمن قالها ادخل يا أخي وخش غمار المعركة واعلن رايتك للناس لو نجحت حيساعدوك ولو وقعت حيعذروك لانك كنت واضح من الأول عليش سامحوني دي جات كده على جانب التوحيد لو قام التوحيد في القلوب واستقام الإيمان فيها فلن نقبل إلا من يكون على شاكلة ما قلت من العقيدة والشريعة الإسلامية والحضارة الإسلامية وأختم بدعاء من ادعيه الصالحين كان أحد الصالحين وهو بلال بن سعد بلال ابن سعد من أهل دمشق متوفى 120 هجرية وكان إماما عالما ربانيا مئة وعشرين هجرية بيقول اللهم إني أعوذ بك من تبعات الذنوب أعوذ بك من تبعات الذنوب ومن مرديات الأعمال ومن مضلات الفتن ومن زيغات القلوب زيغات القلوب اللهم إني أعوذ بك من زيغات القلوب ومن تبعات الذنوب ومن مرديات الأعمال ومن مضلات الفتن فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من ذلك كله وأن يسددنا ويهدينا ويلهمنا رشدنا اللهم سددنا واهدنا وألهمنا رشدنا ووفقنا لاختيار ما يرضيك عنا يا رب العالمين اللهم اصلحنا واصلح بنا واجعلنا هداه مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم من اراد بلدنا مصر وبلاد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا قوي يا عزيز اللهم لا تسلط علينا عدوا ولا ظالما ولا غاشما ولا كائدا ولا ماكرا ولا خائنا يا رب العالمين اللهم ان لنا اخوانا مستضعفين في سوريا وفي بقاع الارض اللهم انجي اولئك المستضعفين من شر الاثمين الطغاة الباغين يا رب العالمين اللهم فرج هم إخواننا في سوريا اللهم نفس كربهم اللهم انصرهم على جزار الأسد كما يسمونه يا رب العالمين اللهم خلصهم من كيد هذا الطغية اللهم خلصهم من كيد هذا الطغية واحفظ أعراضهم وأمنهم في ديارهم وأموالهم وأولادهم يا رب العالمين عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اكثروا من الصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم الاخر الازهر